الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين موضوعنا اليوم هو سحابة من الشهود أو أنواع من القديسين ربنا لم يجعل الفديسين كلهم لا من لون واحد ولا من عمر واحد ولا من نوع واحد فأصبح أمامنا في هذا من الفديسين من كل نوع في فديسين أطفال مقبولين امام الله ما إنهم لم ينضبوا الى العمر الذي يفعلون فيه صداء كبيرة لكن هؤلاء الاسطال اختارهم ربنا زي صموئيل التفل وبلغوا رسالة يبلغها لرئيس الكهن زي دوود التفك الذي اختاره من دون اخوته اللي كانوا اكبر منه زي الاطفال الشهداء الصغار، زي اطفال بيت لحم، اهلوا اللي عملوا حاجة ولا يعني ادوا فضائل كبيرة يكافئون عليها لكن اهل حاجة في ربنا اختار شباب في اختار ناس كبار السن وعواجه مثل السمعان الشيخ مثل حنى النغية بنت غنوئي عجاب واختار حتى في سلاميزه الشباب وكبار السن انواع واشكال وفي 20 من الرجال و من النساء و من البتولين و20 من المتزوجين و20 من المسرملين ومن المترملات فحمد ان لدي كانت ارمله وكبيره في السن عندنا الوان وانواع من الصديقين لألا يستكر البعض ان الخداثة وقص على نوع معين من الناس بين النحن السن والجنة ايضا من كافة الشعوب والامم كما يقول سفر الرؤيا وجد تماما شعوب كثيرة وناس لاي عدد لهم ولا احطاء من كل الامم ومن كل الشعوب ومن كل القبائل اختار ربنا ناس زي هؤلاء يكونوا بتوعهم كمان من لها تلدر ربنا اختار ناس دي نقطة مهمة عايزكم برضو تقضي ولكمان إن مش الإدليس يعني الشخص الذي حوى كل الفضائل إنما ربما في تاريخ الفضائل نجد إنسان وشهر بفضيلة واحدة وصار من الكبنيسين بسبب هذه الفضيلة أو ربما معها فضيلة أخرى لكن مش أقول إما الإنسان يكون جمع الكل لما ينفع في ايديه. صحيح ما يكونش إنسان خاضر لكن جاي يكون نبت في فضيلة معينة تميز له أو معاه واحدة أخر مثلا في صديثين بتعموا عجزان أن سارك النبي اللي أغلق السماء وفتحها أن تنصر إلا عند قولي كلام جيد والذي أيضا أنزل نارا من السماء وايضا الذي صعد في مركبة النورانية إلى السماء قدسين معفذات سي موسى الذي شق البحر الأحمر الذي أنزل من السماء المن والسلوى الذي فجر من الصخر ماء قديسين بكاء معفذات سي غطر السبول الظل الواحد كان يقع على ابناك فتشفى منهم الأمراض وتأخذ بالأرواح الشبيرة او مجالة لفافة من على جسدك تؤخذ فتشري امراض ايضا قديسين بتوع معجزات انتو طبعا عندكم امثلة كثيرة من هذا النوع وهذا النوع مشهور جدا لكن احب اقول من جهة المعجزات ان في قديس قديسون تحدث معجزات منهم او تحدث معجزات لهم يعني تحدث معجزات لهم زي الثلاث حدثت لهم معجزة ان النار لم يكن لها السلطان على اكسابهم عندما قلقوا سيئتون النار او زي دانيان النبي اللي الله ارسل ملاكا فسد أقوال الفسود فلم تضره يعني المعجزة حدث فيها مش حدث فيه مند أو يونان النبي اللي دخل في البطن شوّت وخرج منه ولم يحدث شيء دث ولم يأكله الحوت ولم يمتصه فالجيسو المعجزات انما بذل تحدث منهم او محقق من انجازات تحدث لهم او لاجله من ضمن هؤلاء القديسين سبعون وهبهم الله موهبه معينة زي مثلا يوسف الثبيت في تفسير الأحلام قال عنه فرعون هل نستطيع هل يمكن أن نجد رجل مثل هذا فيه روح الله أنه بيقدر يفسر الأحلام بشكل دا أو دنيال النبي كان بيفسر أيضا حتى قال عنه ملوك فارغ ان فيه روح الالحة طبعا الموهبة دي الشخص لا فضل له فيها اطلاقا ولكن هي مبرد منحة من الله له واعتبر بها فديسا ما ان لا فضل له كل المواهب عبر عن منحة والإنسان لا فضل له فيه ولكن مع ذلك ليست المعجزة ضرورة لكي يطير الإنسان خطير من أكبر الأمثلة على كذا أن السيد المسيح قال عن يوحنا المعمدان الذي وصف منه بأنه أعظم من ولدات النساء. قال إن يوحنا لم يصنع آية واحدة. لم يصنع أي آية, آية واحدة. في إنجيل يوحنا صاح عشر آية واحد ومع إنه لم يصنع آية واحدة، قال عنه الرب إنه أعظم من ولدات النساء. ايضا هابيل البار اول شخص في العالم قيل انه رجل ضار برضو لم يستطع اية ويأشد اخ نوح البار ايضا الذي رفعه الله الى السماء واخذه اليه لم يقل الكتاب اطلاقا انه فعل اية واحلة كذلك عندما تكلم عبدالله الرسول على سحابة الشهود وعلى رجال الايمان تكلم عن اشخاص قال عنهم انهم عاشوا غرباء على الارض أقروا أنهم غرباء يشتهون وطنا افضل سمائيا وانهم أبرار وتكلم ايضا عن نوع من هؤلاء انهم عاشوا معتزلين وانهم كانوا تائهين في البراري والسفار ولم يكن العالم مستحقا لهم في عبر ميون 11 من آية 37 كل دول برضو مقالش كتاب انهم صنعوا معجزات وهذا يرينا ايضا ان هناك نوع اخر من الهديسين نسميهم القديسين الشهداء او الشهداء دول نصنعوش مع بذلك لكن اعتبروا قديسين لانهم تألموا من اجل ربنا وزي مقالبونس الرسول انهم نشروا ورقموا وقربوا وفي شهداء تحملوا آلاماً أخرى لا تتطع ومقالش الكتاب انهم صنعوا معجزات لعل من هذا الصنف أيضاً الكديس الناقل في من أعظم الكديسين وبخاصة في الكرسي الانتاقي قدموهم للأسود فأكلتهم الأسود في نوع إلى جوار هذا نوع المعترفين الذين اعترفوا بالإيمان وعذبوا لكنهم لم ينالوا كي للشهاد وهم ايضا نوع من الخديثين من امثلة هؤلاء الخديث يحنى الحبيب عز عذابات كثيرة ولكنه لم يموت شهيد ويعتبر من الخديثين الكبار في نوع اخر من الخديثين وهو أفطال الإيمان، أبطال الإيمان. كثير من أبطال الإيمان لا صلى مع ولا ماتوا شهداء، ولكنهم أبطال للإيمان. من أمثلة هؤلاء مثلا القديس ديسبوروس بطل الأسطوريين. دفع عن الإيمان وتألم من أجله أيضا القبيس الخناصس الرسولي الذي نفع عن كرسيه أربع مرات وأرادوا نفعه للمرة الخاندة وهو بطل الإيمان ضد الأليوسية الذي قال عنه القبيس جيروم مرة وقت هذا العالم كله ان يصبح فيه اريوسيا لو لا اتنفسه الذي اعتبره ابا لعلم اللاهوت القديس كيرلس الذي ملقب عمود الدين القديس ايلاري اسفو فواتيه من اعمال روما الذي ألف كتابا باللاسلية اسمه بيتر النساكة يعني عمد سالوس وكانوا يسمونه من أجل عمقه في اللاهوت كانوا يسمونه أثماسو في الغرب أعدم الكديسين بتوع اللاهود الكديس إفرام السورياني من أباء كنيسة السوريانية وكان رجلا شاعرا وكان ينظم الشعر في الدفاع عن العقيدة ما قدش الكتاب انه كان بيصنع معبداته لكن ما عدا في بب حياته لكن كان راجل من افطال الايمان لدفع الايمان القديس بيديه مصدرير الذي كان اعمى وقال عنه الخديث انطنس الكبير لا تحزن يا بديموس ان كنت فقدت بصرا تشترك فيه الحيوانات والحشرات بصرا شخيا لكن ينبغي ان تفرح وتصال ان الله اعطاك بصرا روح حاليا تستطيع ان تنظر به نور الله هذا الديس من الديسين له كتبات له كتب كثيرة في التفسير وصار ناظرا للإكليريكية في عهد الخديث التناصيص الكبير نوع من أنواع الديسين في نوع آخر من أنواع الخديثين غير كل دول أباء البرية في أباء برية لا هم الشهداء ولا هم من صانع المعبزات ولا هم من أبطال الجنان الذين وضعوا قواعده للمسؤونة لكن مجرد أشخاص عاشوا في حياة فاضلة على الأرض نذكر منهم مثلا القديس أرسنيوس معلم أولاد الملوك اشتهر بفضيلة هي فضيلة الصم والوحدة حتى إنه كان يتكلم مع بعض الكديسين أيضا من محبته للصم ومرة سألوه قالوا له ليه ما تتكلمش معانا يا أبانا. قال لهم الله أعلم أنني أحبكم ولكن لا أستطيع أن أتكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت. اديت تقول لي من أصحاب المعبدات ولا الحق من الشهداء لا من المعترفين لا لكن صاحب خبيلة معينة القديس مثلا مكريوس الإسكندري أحد المحارات الثلاثة وكان رجلاً مشهوراً بالتباريد الروحية لدرجة أنه مرة قال أنا عايز أدخل في تبريد صنب العقل أصله بشكري مفكرش حد غير السبب نفات وقرر انه التدريب يأخذ منه ثلاث ايام وذهب الى مغارة ليه في البرية الجوانية مثل حد ابدا ووقف مع خجر حصيرة ووقف عليه وقال عقله هو زى امامك الله وامامك سماء وملائكته فارتغف بهذا ولا تنزل من هناك وظل عقله مرتبطا بالله اليوم الاول والتاني الشتان ساعدينه ابدا ما فيش عقله غير ربنا بس فحرق له الحصول اللي تحت رجليه فلقى ما تحت رجليه فبصلها فشعر ان التدريب انكسر لانه انشغل ولو الى لحظة بالنار اللي تحت رجليه <تصفيق> اهذا انسان بساعة تدريب روحه وكان من القديسين الكبار على فكرة قديس مكريس الاستندراني من أشهر القديسين بروح المرح والفكاهة يعني. كان عم بروح المرح مش رأت الحاجة نكلمكم عن هذا القديسين كبار من أباء البرية أمسالي الأنباء أغاثم أمسالي الأنباء بموة امثال الانبادي منه امثال الكديس تدرس في الميزة خمس اللي كان مرشد روحي للرهبان وهو شاب صغير يعني من الشبان اللي نبهوا في القبيلة بشكل ان اصبح مرشد روحي في عهد معلمه بخمس ويلجأ اليه الناس الكديسون الذين شهروا بالتواضع وأصبحت فضيلة الأسباع هي الفضيلة البارزة في حياتهم لا تقول لي معجزات ولا رؤى ولا استشهاد ولا معترفين ولا أصل إيمان مجرد فضيلة تمسكوا بيك لدرجة أن مرة واحد سأل الكديس الأنبض الخمس وقال له كلنا يا أبانا عن منظر حسنا رأيتك عن رؤية منظر من المناظر الروحانية فقال له من كان نسلي خاطئا لا يعطى مناظر لكن ان أردت أن ترى منظرا حسنا فإن رأيت إنسانا متوابعا فعن أفضل من هذا المنظر لا تنفذ مبادر شخص متواضع يعني على رأي ماري الحاء لما سألوه عن التواضع أريد أن أتكلم عن التواضع ولكني خائف كمن يريد أن يتكلم عن الله لأن التواضع هو الحل التي لبسها اللاغوت حينما تجد عشان كده الشياطين لما صار شخصا مصعادي على الفتاة تشتكر في نوع من الابيسين نبغوا في التجرد وترك العالم كله واللي تركوا الملك من اجل انهم يحيوا مع ربنا اللي تركوا اتجاه اللي تركوا الغنى فضيلة التجرد سياراتهم قديسين ما يهمش انهم يعملوا معبذات ولا نضع من بينها هؤلاء الخديسة اناف شيمون والقديسة التي كانت تتظاهر بعدم المعرفة بالهبل لكي لا تنال مذيحا من الناس او القديسين اللي شهروا بالارشاد الروحي مثل انبقر صنوفيوس الى اخه هناك نوع اخر من القديسين وهو قديس التوبة مثل قديسه اورسطينوس مثلا اللي قال لي ربنا لقد تأخرت كثيرا في حبك ايها الجمال الفائت الوسع كنت معي ولكنني من فرقواشي لم اكن معك مثل القديسة مريم الكتفية مثل القديس موسى الاسود نوع اخر من انواع القديسين لم يبدأوا بالحياة مع الله لكنهم وصلوا إليه فيما بعد في قديتين اشتهروا بفضيلة أخرى مثل فضيلة الرحمة مثلا واعتبروا قديتين من اجل قلبهم الرحيم لعلنا نضع في مقدمة هؤلاء الانبى ابرام هسفف الخيوم والانبى سرابمون ابو طرح هسفف المنوفية الفضيلة التي ميزتهم هي فضيلة الرحمة لما ربنا لأ الأنبى أبران وإن قلبه مملوء بالرحمة ويحب الناس ويرحمهم وإعطاه موخبة أخرى أن يرحم الناس بمعجزات في حياتهم أضيفت إليه لكن صبيلة الرئيسية والأولى هي صبيلة الرحمة التي بها صار خديسا هؤلاء الرحماء قال عنهم الرب كنت جوعانا فأسعمتموني كنت عشانا فأسعمتموني الى اخه وقال نهما أسعمتموه باحد اخوتي هؤلاء الفصاغر سبيق أسعمتم لعلنا نضع في امثلة هؤلاء القديسين القديسة صابيسة صابيسة التي ورد ذكرها في شفر الاعمال اطلاح تسعة التي كانت قصع للارامل اقنصة وملابس يتديها للارامل ولما ماتت بكوا من اجلها وطلبوا من بطرس الرسول ان يقيمها لمجرد انها كانت بتعمل اقنصة وملابس للفؤراء يعني حاجة عجيبة ان مجرد عمل للرحمة ده يخلي الوحدة تبقى ايديت عظيمة وتذكر في الكتاب المقدس. يا ما في ناس من اجل عمل واحد في حياتهم ذكروا في الكتاب بعضهم من اجل اصدعهم زي المرأة السنعانية اللي قالت انها فيها ايضا الكلات تأكل من فتات الصافة من نائدة اربابها فقال حيثما يذكر الانجيل يذكر خبر هذه المرأة تترم لها واللقائد المعا اللي قال له يا رب أنا لا أستحق أنك تدخل تحت سقف بيتي لكن كل كلمة أنت محلك هنا سيشهى غلامي، فمن أجل إيمانه ده في واحد يكون عنده فصل معين ويذكر في الإنجيل من أجل هذا الحدث الوحيد أو من أجل هذه العبارة الوحيدة أو من أجل هذا التصرف الواحد ويذكر في قديسين حياتهم كلهم تبتدي فداسة وفي قديسين ابتدوا بداية غلط، ثم صاروا قديسين مثل قديسة جوبة ومثل واحدة زي مريم المجدلية اللي كان عليها سبعة شياطين هل دي كان لها امل انها تبقى قديسة صارت قديسة لانها قبلت الرب وامنت وتقررت له في قديسات واعتبروا في الكتاب المقدس قديسات لأنهم كانوا كنا يصنعنا المسيح ويقدمناه من أموالهن وبعضهن صاروا قديسات لأنهن حولن بيوتهن إلى كنائس زي مريم أم الكديس ماري خلت بيتها بقى كنيسة لقال عنها الكتاب انها بتاعت رقر ولا استرشدت ولا بتاعت مهجزات ولا كذا ولا كذا لكن بمجرد انها خلت بيتها بقى كنيسة بقى كديس خلت بيتها بقى كنيسة بقى كديس تخش في النوع ده برضو نخش في النوع ده أكله وبرسكله والكنيسة التي في بيتهم أنواع عديدة جدا من الإبليسين أصناف وأشكال علشان ما تستكروا وش إن القدارة على نوع معين نكتشف كده أسطى ونصدق